وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا الي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 سوى للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها، فقال ائتيا طوعا أو كرها؟ قالتا أتينا طائعين.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 أَوَلَمْ يروا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صرصرا فِي أَيَّامٍ حِسَانٍ في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون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 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يوزعون حَتَّى إِذَا ما جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أَعْدَاءِ الله النار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 الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم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 تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب العليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته اَمَّا عَمَّ جَمِيعٌ وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ آذَانٌ وَقِرْهٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ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 إليه يردُّ المُسَاعَةُ وما تخرج من ثمراتٍ من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمِه.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 الساعة طائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلن ننبئ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.